أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول en wat is er قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَرَضْتُكَ الْجَنَّاتِ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني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 إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت تنكر الله. قال: تنكر الله إن كنتم.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 wa la isabnu ya تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآيتا منك ورزقنا وأنت خير. قَال الله إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكُم فَمَن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنف اين قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. Ik ben en ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم sha'idam ma dumtu fi m famma wa anta Waarom ga je ورحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيه وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذي كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طير قضى أجلا وأجل مسمى وهو الله في السماوات وفي يَعْلَمُ يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون تَ fi mim aayati min فقد كلبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أم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 waar سَمَآءٌ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنهار وتجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قنا آخرين ولو نزل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 وقالوا له لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يؤمن ولا رجع مَلَكًا هو ملك لجعله رجلا ولا يَلْبِسُونَ على يلبسون tezé bij Rousulim, En ik wil u vragen om uw leven te En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 ما يصر عن يوم فقد رحيم وذالك الفوز المبين فَاللَّهُ بِضُرِّ يَنْفَعُ وَلَهُ شِفَاءُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي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 Qul inna ma وَمَن ظَلَمَ مُؤْمِنًا فَقَدْ افْتَرَىٰ عَلَيْهِ كَذِبًا أو كلب بآياته إنه لا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 انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جَاءَ. We hebben het over de de Wom men hen ook niet te zeggen, يَا بل بدالا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ فلن على ربهم رسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرة ما Oh, yeah. I